السؤال هو انني كنت اول ما استقمت كثير المراقبه لله عز وجل اجد حلاوه للايمان لا اجدها في هذا الوقت فدلني جزاك الله خيرا الى الطريق الذي اجد به تلك الحلاوه التي فقدتها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وتسأل أخي عن حالك إذ كنت على استقامة وطاعة لله تبارك وتعالى وتغير ذلك الحال إلى ما هو أسوأ منه أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يغير حالنا وحالكم إلا لما هو أفضل وأخير عنده ونعود بالله عز وجل من تغير الحال الذي يوجب سوء العاقبة والمعال أخي في الله ما كان الله ليكرمك بنعمة ويسلبكها إلا بسبب منك فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فانظر رحمك الله من أين أتيت ومن أين أصيبت مقاتلك انظر الى الاسباب التي دعتك الى هذه الظلمه والوحشه وفقدان تلك الحلاوه التي وجدت بها لذه الايمان ولذه العبوديه للرحمن ثم اذا عثرت على ذلك السبب فعلاجك ان تترك ذلك السبب الذي اوجد لك هذا الامر ولذلك المؤمن الكيس الفطن ينظر الى حقوق الله وينظر الى حقوق العباد فلعل حقا لله ضيعه ولعل حقا لعباده ضيعه اوجد سلبه حلاوه الايمان من قلبه فلذلك انظر الى الاسباب التي اوجدت نقص ايمانك في قلبك ولعل هناك سببا كثيرا ما يصاب, يصاب به كثير من الناس وهو سبب الغرور وقد نبه عليه بعض اهل العلم رحمهم الله وحقيقته ان الشخص يكون في بداية الهدايه على استقامه والتزام وهداية وطاعة لله عز وجل فيأتيه الغرور ويغتر بنفسه وقد يقول الكلمة يشمت بها بعبد ابتلاه الله بذنب فيبتريه الله عز وجل كما عير غيره فانظر رحمك الله فلعل سببا بينك وبين الله عز وجل أوجب ذلك أما المسألة الأخيرة فإن من الناس من يسلبه الله عز وجل النعمه بعد أن يصيبه بحلاوتها حتى يعرفه الله عز وجل قدرها ويعرفه بكمالها فيكون أحرف ما يكون عليها إذا عادت إليه بعض الناس يكون صواما قواما كثير الخشية لله تبارك وتعالى ويريد الله أن يعرفه نعمته. فيسلبه الصيام والقيام فترة حتى يشث بلذة ما كان فيه من الإيمان والطاعة حتى إذا فقد ذلك تشوق إلى رحمة الله واشتاق إلى ما كان فيه من طاعة الله وعبودية الله فيعيد الله ذلك الأمر إليه ونسأل الله العظيم أن يعيد لنا ولكم ما كان من النقص فوالله إن من أعظم الكفر الذي لا جابر له إلا الله كفر الدين ونسأل الله أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا والله تعالى